وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خواه او ذاتيك ايوي دروس کردوا انزا هندك تان بباورو هندش تريش تان باوردارن وخوا بنا بحرشتك انزامی خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير خواه آسمان كانوا زويدوا رسكروا راستي لدوان ترين شي وجدى ويني تشاون وسرنزام هربولاي أوى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. حتى لا أسماك كانوا زويدا يا خوازيزانى وشار زاب ويدى شار نوى وباوي أشكراي دكان وخوازانا بوي لنا وضلوا درون دايا. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب الأليم. هذا يجب أن يكون هناك حول الوصول على المساعدة فهو يجب أن يكون هناك حول الوصول ويجب أن يكون هناك ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغن الله والله هني حميد او سزاب يا جمان بهوي اواب وكبيغمبركان انبو هات ببلغي اشكراوه كتي ديانوتسون ابي ادم يغلخو مارين مون امام بكات انزاب برواب نوريا والجرا واخواج بين يازين وان لبا ورهنانيان واخواد ولمندو شايستيش سايشه زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلا وربّي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. بباوران وياندزاني كلا روج دوايدا زندونا كرينو. أي محمد صلى الله عليه وسلم. في أمبر بري والله سين ببرور دكارم بجمان زندودا كرينو. ضل نيابا. تاشن هوال تامبيد أدريد بويك ككردو وَأَمَّا بُخْوَآسَنَا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ كَاتَبَ وَرْبَنَ بَخْوَاوَ فِي غَمْرَكِي بُورُنَا شَيْ دَامًا بَزَادُكَ قُرْآنًا وَخَفَاءَ جَادَلَ يَوْمَ لِيَوْمِ الْجَمْعِ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 پا داش تنده ده تو له روزه دا که کوتا دنو په ښکره دنیا برهما پارز راوه او روزه روزه ځان بکات خواته او پوښی د کار و دیخات نو بهشتانه کوه کذوګه وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيبِ اواني کبه نشان نشانو بلگکانی ايمان بدروزانی اواني هاولی آگرن تیادمینو <تصفيق> بهمیشهی وسر سرانزام چیزو خراپا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 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ فرمانبری خو او فرمانبری پیغمبر بکن او ساګر پشتان ته کرد دا اوید سر پیغمبري ايمه هرګيان ديني رونو الله لا اله الا الله وَعَلَى الله فَلْ يَتَوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ خوازاتكا كذيگا لوحيت پر بابا ورداران تنها بخواب بستن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أي أواني برواتان هنا وبراستي هندي لجنان من دالان تان إيوان ايوان انزاخوتانيان لے لي بپارزن ليان اگر لیا ببورن و واز بینن لیا و لیا خوشببن او بيگوما خوش لے خوشبوی مهربانا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. بأجمنت داري من دلتان هرّه يتأخِّر نوتان لكاتك داخوا فاتقوا الله مستطعتم وسمعوا وأطيعوا وأفقوا خيرا لأنفسكم. وم يوقشح نَنفسه فَأنا إنكَهُ المُفلْحون كواابوا لَخواابرس أوند كَدتوانن وَجواللوا مكَتبا وماال ببخش كبوخط تاقتراء وَ پارزرا بسشي نفسي خيهر أان سرك رزجار إ تقرض اللهه قًَا حسَ والله شكور حليم اگر قرض بدن بخوا بقرضه شيء تاك تنبرانبری دکات بوتن ولتان خوش دبه وخفاس سپاس گزاری دسر خوايا. عالم الغيب والشهادت العزيز الحكيم زانه پنهان و عاشقره ظالی